وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن طبعهم بحصان إلى يوم الدين أما بعد أنك سأجلت تفسيرك في قرآن كريم كهاء درسي قيلنا نوحنا وقبل آبنا آيات شميع اللواتن من سورة الفتح آر الله تبارك وتعالى هم قالوا الذين واقوا وكفروا كفريه بالله ومن رسوله فكوا كفريه وصدوكم اذن كانين كالشهديه مؤمنين تعالوا عن المسجد الحرام المسجد كي قرمضرها والهدي هدي بين الشهديه معكوفا حالاء يهيل مثل حب اين يبلغها عن اين يبلغها الى دار قامت لغا حبسوا ما حل لهم ما ولو رجال مثل الله الرقاص ومؤمنون مؤمنين اه ايوا النساء دمر مرض مؤمنات ومؤمنات المؤمنات رقاصات دو مرض ومكارث ومؤمنات مؤمنات لم تعلموهم ابناء وبين حديثوا ثم كتموا An to Baum inad kuchoksen or at halavidan had they said Chiri Lahain. Of Fatusiva Kumakas Rain Asivaido, Minhum Michin Hagu Day in Kasivaido Maharatun, Shito Iamashako. Bihari Ilmin Il Milan Ala at Kusubentina in Asivaido, Hadey Santa Su Chiri Lahain, Le Edin إنك مكة فرطان وقال الله قلت تعالى مكة وإنه فصح لها ولكن لم يأدم لكم لكن الله إني مفصح وحوصرينكم فصح إن يدقل الله الله إنه قليل الدراد في رحمة الحديث سمية شاء الله قدوهنا لن تزيلوا مؤمنين تحدثوا من هذه الكفار تعالى لَعَنَ اللَّذِينَ لها اللي اللي كَفَرُوا وَعَادَ بِهِمْ إِلَى إِلَهِ رَبِّكَ فَادْعُوهُ دَالُوبِي مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ حَال أَيَّ كَمِ أَهَابَ عذَابًا عَذَابًا عَذَابًا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمًا لِمَنْ شَرَكَ حَنُكِيَّ إِذْ وَقْيَنَ عَذَابَ لَهُمْ جَعَلَ أَيَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا دَالُوبِي فِي قُرُوبِهِمْ قَلْبِيَّكَ وفعل زر الله الله يسود جيي سكينه وحاس لومدي سارا الرسول رسلكي سو كودجيي وعلى المؤمنين والمؤمنات كركودا هو كوسودجيي هي رسول كيا كل لازميه كلمه التقوى كلمه الله كعبس او كلمه التوحيد وكانوا حين هذ المؤمنين تو احقق وحق لمبضا بهات كلمه هو وقال لا كلمه ائلكه يا هذه وكا الله الله قوه هذا بكل شيء وهو البابا علينا المد او قال بابا او مسارخ يا ما فسد يا بنت مشي كلت اصله الهي كي نعبد مدسه تراه وينا سبحانه markay sanadii al-hijriyah aan nabiga sallallahu alayhi wasallam ee sahabaadiisi la saxootay ka celiyeen in ay cumraistaan soo galaan Masjidul Haram ka haram kii waan ila soo galaan cumraistaan ayay u diideen ilaa markii banga sulhul hudaybiyyah oo baad ilaahay wana subhanahu wa ta'ala سبب الهي يحكمه الهي ويجده مؤمنين سنبه اسقيني قالب الله تعالى قالب كفره احايا وحي هرتجنا يقول الرسول يقول مؤمنين وحي هرتجنا يقول الرسول يقول مؤمنين بيتك وحا اهل ومؤمنين قالب اهل اماء وقده ومع ذلك الهي هو مؤقلان in inta la rabay daga lama garaan ashan ka laga wareejiyo maday saxaabadu ay galaan ama oqolaan oo ha shimo sida ussa xadde fareesat markaa wax ku isku واحد صدوا وان محمد صلى الله عليه وسلم الصحابه واحد هرته جنا وكفر المشركين لكن حرم كذ اله انت سقيمها وكره الوديده من تاسغالو كذ حكمت وديده على, ودي على نو شيغه حكمه السماحيه واحد جوغل بالمؤمنين او ام بالله اقوني بالمؤمنين waqtasu an laga u qoon gaalad oo is difaac galaan waxaad meeshaas ku baabbiila haddato muuminiin oo walaa geena badka muuminta dililaaye ila gaaladii wax joogen wa dad la gumaysto oo aan xiyaar lahayn ay ku baxaan muuminkaas ilaalin wa man qasin gala wasallallahi yo haramka laga xoreeyo waxa alla u diiday muumin uu sagesha saxun noqon saxere deegaal ka in wax la gaarsiyo ma banana hadii muumin diftoonay oo muumin meesha ku halaagsamaayo ma banana taas waxa la wasan baafid doonaa insha allah irahu subhana كفريه وكون كفريه بالله و بالرسول ومسدوكم اذن كان يمكنك عن المسجد الحرام المسجد في حرمضة لها إنه ديده إنه تصوى شانه قمره ستانه وصنده اللي حقه هجبيه والهديه هدي وكوة ديده وكوة استاقه معكوفا حاله مثل حب يبلغ عن أن يبلغ إنه جاره ألغى حب محل له مكان الواجب هذه اللغه قال محل له اي مكانه الذي يحل فيه محله مكانك اي واجبك هذه اللغه قال ايضا ديده او حرم اها ماشي اللغه وين حكمته يا شيخ الله وخر سبحانه ولو الرجال فقهت في سنين مؤمنون مؤمنين وَمِنْ صَاحِبِ ذُمَرَ هَذَيْنِ الشِّئْلَيْنِ قُمْرَ كَو مُؤْمِنَاتٌ مُؤْمِنَاتٌ فَغَاسِيَ الذُمَرَ كَأَسُ مُؤْمِنِينَ تَيَمُؤْمِنَاتٍ وَهُوَ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ, تعلموهم إِنَّكُمْ أنت ضووه من الكتب سنة لأنها دائما سنجير لها فتصيبكم مركز أي أن أصيبتم مركز منهم من جهتهم وسببهم أي أنه جهته لأي أن أصيبتم معرّة شد معرّة مشاقة مشاقة وسواميه إثم وغرانة والتأسف عليه وهو المشاقة مشاقة وسواميه وحيرا حافظكم إثم وغرامة وعدام بي قف مؤمن أهل الدلاء حبايا حد عطاني الدليادي المؤمن الدليا واخرده اللي هو الدليا وعلى الله إسكاره للدليادي وحاك يقف مسلم والتهادة يمركب أبعد المؤمن إلو الدليا إيمانه الدليا يوجبانه قلبه وشلعيه قلبه هلعه إلا مؤمن إلو الدليا وهلاجه مركع معرة شد أعلى الأصيب له إثم وغرامة والتعصف عليه أي أعلى الأصيب له بغير علم العلمي الآن عرأت كل سببته الأصيب وضكى المؤمنين تأبنى أقوم والأباء الشخصيات لقوا ما يستعيني لكن بضبط لبوض أقوم ما اللبوض أقوم إلى وعيد السبحانه ليدخل الله لا يوجد أن يكون هذا المحدود خادئ سنجيري لا ينرقاس يا دو ماركاس مؤمنين طاء لا اذين لكم, لكم, لكم الله, الله, الله لي رحمه يسمى قفه الدور. قفه الدور إلهي حديث سمايه شوقف الضمه كف دوره الىه انو غريو ساسو سنه كو فصيح اوما من حارثاسو بدكاسو منينتا او ان لقب اوقوم اي الى هي دوره انو من حارثو بتبداليه طلبات كو غالوا قرك مد اه ان الى هي اسلام مادا يا ايمانك وافجيو او اي اسلاما او ان قالوا لغو ديننا الى هي يمروقوا اسمعوا الى اين حديث يسوبري الى روح سبحان لو تزينوا مؤمنين تابي كسوء هاي من هاين منكم فاره تزينوا فاعلك مؤمنين تيا قالوا لو لو ترى مثل علم مثل كل كسوء ما وعافت السوق على روح العليا هدا لكن اكثر كمفسرين طرح المران تزينوا ولله المؤمنين لو تزيلوا المؤمنين تهدى كسوا من هايين من الكفار قال هذا لعذبنا الذين كوا عذاب لهم كفروا جانبين منهم من أهل مكة حالي كمد أهداك عذابا عذابا عذاب لهم عذاب كواهل مؤلما تلك حموتي وحيكوتو سيدة فيري قال هذا إن ضد مؤمنين هم كحشوغان أيها جيدا وحيكتوه قال هذا عذاب كسوا من هايين وقبت بها المؤمنين تهدى كحشوغان فيري آياتا نصريحا باك المؤمنين هو غير قال دفته قال قال من قر دوي الجامع الاحكام القران كايته انك مرائيه وهو كهدلي ايته هذه الايه على مراقاه الكافر في حرمه المؤمن ايات أولاد الولاث ودرئتوزة قل تلك Pfódio الررجو حرماية على هؤ pixelة because un'く妈 propriه مؤمن يو صنوح الجارل قال mirch followingワيد و هؤلاء ذي إن إذ لك يمكن إداية الكافرين إلا بإداية المؤمن الله قال المؤمن int concerned ومؤمن أن نقول في هجرل questions وعر die While could Harry بها لектئه Wir the Rogers ese نقول لك حل⁉ت troop أولي أبو زيب وحنكري بن القاسم وأردني إمام مارك أرأيتم لو أن قوما من المسلكين في حصن من حصونهم حصرهم أهل الإسلام وفيهم قوم من المسلمين أصارا في أيديهم أن يقرقوا هذا الحصن أم لا وعنوا يديروا السؤال قالوا ها بيد فيس كوشرت المسلمين تنسكوها رأيان ضد محابيس المسلمين نأيهاستان بفايسك اسم اللقوب كارا قارادو دقنت هاي و اي دفاع الواجرته مؤمنين ترى ايكو ترى محابستها مركاسه اوه يري سمعت مالكا نقلي يكو تجوابه اوه وهو يمس فادودي او امام مالك وهو يري امام مالك ايان مقلي ايو يري ايانه اللي ودي يقوم مشركينه ومراقيمه وطا ضب مكتوري كرمان مركب كو صعوده ام الدول توصعره Ballad mu kosidikar on marka, et kaabandust ei kuti. See on see, mida me teeme. Ja ma ei tea, kas saarafi, ma ei tea, kas saarafi, ma ei tea, kas ma ei tea, kas saarafi, ma ei tea, kas saarafi, لا تزييلو لعاده من الذين كفروا منهم عذاب عليم الى اسلام الليل قالو غير مكوك اتغالوا بدل لم ارق وحين كبدباين ضد مؤمنين وضح جوغا ساسرادو اخير قالكو هتو غاشان كدين مسلم اه وحوين فيس كتشير ضد مؤمنين ومحابس وارتي سققت ادي وخلو حقا يتاسو بعده لم يكس رميه مبانانو يقول حفره الطور قفك السنية وإن فعل ذلك فاعل فأتلاف أحدا من المسلمين فعله الدية والكفار هذه قف مسلمين أصاسي وقالتها بفايسك وتقول ترمو من كدير هدو أبيها إن مشاهم من كدير ديار ألاك أتبار ألاك أتبار ألاك أتبار ديار أتبار ألاك أتبار ألاك لكن مر القناه اي برنامج اي يتم وهين قالك يا قفله مسلم كانوا هو هيستون كا لا يسقط ديرو مسلمين ترا يس السوق لا صرين تاسو كان وحاله لكن على التصور كاين وجودك ما وهشنه المستحيل الارتحالات تاسو كان وهيذا اذا وير كنت قد يجوس قتل الترسي ولا فيه اختطاف ان شاء الله وعلى ذلك كانت المسلمين قالوا أنه يجب أن يكون المسلمين ترسلوا خلافة إلى وذلك إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية وصدح الشرطي ما هو مصلحة ضرورية وإلا هذا كلية وإنك المسلم قطعاً كوحية القغل أو المغالية أو وضعية قطعي الله وإنه مركز الشرطي ستحل هذا الشرطي أن تكون إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قدعية وغلل فمعنى كونها ضرورية أنها لا يحصر الرسول إلى الكفار إلا بأذل الترسي وهو ينقع كوائنا لغاية الجارسية كريم إلا مسلم كوكوكا بنا للدير وحرد الكوغاد ومعنى أنها كلية كلية نوحي لوليكذا أنها قاطعة لكل أمة حبان للديرين وف كانو بمارا المسلمتو ان قال كان لا ويريري دم ما مسلمي تو بالا الحربوين هذا وعمات دم ما انقف امه دم مسلمكه هو قال الحربوين تاسيك بك اه امه دم مسلمكه هو قال هذا ساسلي تاسا معرفه ما كاسو ترى وا قسبي محاري ريري وي وي حبي قف كان مسلك قال كوغمبري ان تلدرن غاله لويريري مسلمين هم امه امه محمد والخريب يقولوا ماذا مسلكه صاف وي ان مع الي وساط حتى يحصل من قتل ترسي مصلحته كل المسلمين مركاس قف كمسلكه غاله كوغمبري مسلمين طاعا ام صلاحك هنا قاح يضبل يقطوله منك ويرمي مسلمين طاعان ايدو كجته ايام مصالحته هنا ساسه اللي جده كليه واللي حد لي يني ما كان سوكر فان لام يوسف على كل الامه مش كانوا البواهي سيروا بدليه مسلمين طوبا ما وقف حتى يساس أهالي المركة مصرحة واحدة تلكيه حيثان إلا الدلو مسلم كالباداني ومسلم كأيدي كسوك فأيدي فأيدي كسوك فأيدي كسوك أما بعد كنا يا حيثان تاسوي مع معقلابا أنها قطعية وإنته ضرورية كلية قطعية وغيرية. ومعنى كونها قطعية أن تلك المصلحة تعاصلة من قتل توسي قطعه وإلا هدوه المسلمين كانوا قوب قاموا على مركز للدلو ان المسلمين تي ازول يربداد يعني هلا كان قانا كده زيج قف فالصدحاتنا هو إلا خبوة هذه الأمور والأمور هذه الأمور صدح الشرق قال تعالى الهوالحويري إذ وقته عن عذاب الهين جعل الذين كوي أيران كفروا جالوبين في قلوبهم قلبيان كوضاء الحمية قادواء قادواء يا قبوين قادواء واحدة جالبه مشركين في واحد يرادين أنك أمك أكد تلين حرم كان مصورك saxo qadaka wanaagsan karna muhammad iyo saxaabadii soo fa anzalallahu alayhiu sukatay sakinata wa haysin nawnidiisa ala rasuli rasulkiisu ku soo dajiyay iyo walaa mu'minina mu'minata kullkooda ilaahi maadigi ya mu'minintu wuxuu ku dajiyay saqiina inay sulhi مؤمنين يا رسولك كلمه تقوى دا دا ما دام الهي ديده ما لكن الهي و انا تقو قلوب توغري اي حس لودي او اه مرحبا الهي فصحن او سجلت ولادان تقرئ كلمتي كلمه توحيد وكيف يدوح كسته الله جعل يلو ان لا سميه و من ايه هي اللي قفده كلمه بس الهي اللازمي وكان وحي هذا النبي بها كلمه واهل كريمه ده اهل كده نوري هذه وقال الله لا له هي رقوا اهابي بكل شيء وهو الباقي حليما مد قال برق الهي وطيقامي مصلحاتك جيرته ان مالك استقل به ان ايه واحد يرسل هيش يسلق قال تعالى الى هو هم مشركين الذين واقوا كفروا داروبي او سدكم من كيديه عن المسجد دي الحرام مسجد خرمضراها والهدي هدي دينا واكوة جهدي أي معكوفا حالويا مثل حب السي أن يبلغ عن أن يبلغ إنه جارنا لك حب محله مكان واجبه ديسي أي مكانه الذي يحل فيه النحر ماشي أي واجب كهات إنه مقرى هدي جارنا يؤدي لك ولو لا رجال رجل هدي سنشير لهم رجل ومؤمنون ومؤمنين, ومؤمنين وعنصان دوما هدي سنشير لهم دوما رجل ومؤمنات ومؤمنات, ومؤمنات هو صلى الله تعلموهم أدنان أغير أم تضوه من التكتشوك سريدان هذي سنجيلة حين الدليدان وفتصيبكم مركز أي نصيب أيضا منهم من جهة عقود أي نكاصيب أيضا معرّة الشد بطير علم الحلم حال أدكسو بنتين أي نصيب أيضا لأذين لكم في الفتح ألا وإنهم فصح إلى فتحك يعني المكافرات تان. لكن لأنهم مفصحين حائل المؤمنين تسجوبي ليدخل لي الله ولكن لم يأذن لكم إني الله إلي ما إدمن وخصوصاً إنكم إدمن ليدخل الله الله إلغار في رحمة الحديث يسمى يشعر وقفه الدونه المؤمنين تبعيش التعبير ببادئ سيدوه كالتوك وبعدنا يقول لها إنسان قال لماذا كُبِّمان إن إلهي إسلام لو تزينوا هدين سيؤمن هايين المؤمنين تيؤمن الكفار كسيؤمن هايين لعذابنا الذين كفروا عذاب الهيم الى يركفرو قالوا بي منهم من اهل مكه عارف كمده عذابنا العذاب الذي عذاب حذرته اليم المليمن شرك حمجيا اذ وقت ين عذاب الهيم جعل ايالين الذين كفروا قالوا بي في قروب قلبيالكم الحنيه قادوا حميه الجاهليه قالوا قادوا غود رودت اياله وان الله عليهم كسوته سكينته على الرسولي الرسولي يقول على المؤمنين المؤمنين تكرقه وهو الرسولي يا المؤمنين إلى كل يسمية كلمة تقوى كلمة الله تعبسه وكان رسولي يا صحابات وحيى هادين أحققه وحقنا بها كلمة وآلها دادك إذا نواقه هادين وكان الله الله وحواه وحواه وحليما المدءه وغالفظه بكل شيء وهو البضاء إلى هيله وغاء ماهل كاسئن مسلحاتكم تحرق سلحها لقد صدق الله الله ورسوله رسول كي ساروا يا ابي بالحقي هم حال القبه هم طه لا تدخلونا وكليدان وكليدان وكليدان المسجد الحرام المسجد كرمال ان شاء الله الله ضور امين حال اتيك وامين محلقين حال اتيك حين دور غوصكم الهلال حين اي دليلان وَمُقَصِّرِينَ يُوَجَّهُنَّ سَدُونَ حَالَتَيْنِ ادْغَلَيْدَانِ لَا تَقَافُرُ حَالُ آدْنَانَ عَضْرَمَ أَيَادِ غَرَيْدَانِ فَعَلَيْنَا إِلَى وُقُوعٍ أَبَدًا مَا شَيْءٍ شَيْءٌ لَمْ تَعْلَمُوا إِنْ كُنْتُمْ قَادِرِينَ فَانْجَعَلَ إِلَى وُقُوعٍ مِنْ دُونِ ذَلِكَ أَيْنَ مِنْ دُونِ الدُّخُورِكُمْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ مَسْجِدَ الْحَرَامِ كَغَرِيدِسَ كَسُوكَ إِلَى وُقُوعٍ يَرَى هو الله الذي وعمدك أرسل صدري رسوله ورسولك إساء بالهدى هم الواقل صدري علم النافع ودين الحق عمل صحيح وعمدك الله صدري ليظهره إلى هيئة قرملي الدينة إسلامك ورسولك وصدري على الدين الدينة ككرملي كله لما وكفى بالله الله أي قفرا شهيدا مرقاتي ومرقاتي كيهي أنه رسوله وهو ناصره إن الله محمد صلى الله عليه وسلم الرسول كان ليه هاي ألني لي أجر جار الله مرقاتك فلان نبي قينا سودان صلى الله عليه وسلم سندي اللي حاد انتو صنعو بيهم عمرانا لجسو حلي الدوانا انتو صنعو بيهم قولوا اليوظي وقلوا اليوظي أصدهم مكت جلي أضوا فيك عبدي شحابتنا والأخير سننقلوا markii la baxay qaar badan Kamila saxaabada kamidooda ku mashakaysmayeen fuudiyi tafsiirkeedii uu sabab aan noqon sanamaanu ma qonaa haddaba waaydan islahayeen la oo loo galay oo la oo اوه هو يدي قار قلبه ولو قدعه هو يدي القيئان الى عمر المخضر ماذا تنبعه هو اندياء صلى الله عليه وسلم تلتبع رسولك وغيري أفروتكم تخبرنا أن سنأتي البيت ونضوف به معنا نوشي يجري ان بيتك تجي من الضوافن معنا نوشي نلوحي للبالة إن أنا ننشي ورك الدواء نشي فأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا لكن لا أقول شيئا أنه سنة دانا تجي منع كوير وأن وانا الدوافع يقول لي منع كويري سنة دانا مركز ري الله مياه إما آذان بهن إما آذان بهن ندوحر فإنك آتيه ومطوف به أده وآتيك وانا الدوافع هذا ما أقول شيئا انتطلت الله عليه وسلم ما كاسا إلهي آية دان سوديك Ilaha uuri subhanah, la maki la salati surat dan sudik. Sulhika lakad sadaqallahu allahi, lakad haqiqi, sadaqallahu allahu wa wa rasulaw rasulki ya mit ayu ay لا تدخلون والله اكبر لله او غليدن المسجد الحرام المسجد الكرمه هو غليدن ان شاء الله أمهن الله ابو طورو وسك تدارو امام تعليق معهن. تعليق ما الا جل الله شيغي وانا اوغيهي وانا قطي اه اهم تعليق ما تعليق ما والله هو غليد اه والله يجب عليك سيدنا سنة والجميع قرارك مضع سيدنا محمد بن عالق الكركة نكت القرآن أهل سنة قولك إرادين أنا مؤمن إن شاء الله قفك وإنه يتذكر قفك وإنه يتذكر أنه مؤمننا إن شاء الله وقار أهل بلعك كمدها إرادين وحوين بطشك الصنة حيث إن شاء الله مؤمننا ما يجب أن يكون هذا شاء الله ايضا هم شكي تريدون على ميكرا حياتهم فيه آه. اللواء النور الشيخة سيئة من نور الشيخة للقليل شاء الله ربما تضغبه مركا قفك و الصغة الوحشة بنكون شاء الله بيكرا إلى وغير سبحانه لتدخلوا نوت جليدان و جليدان المسلطة الحرامة ان شاء الله الله عبد الله آمنين حالقة كوية آمنة حيات جليدان مُحَلِّقِينَ حالَئَتِكُ يُحِيرُ رُؤُوسُكُمُ أحيَاكِنَّ آيَاتَ دَلِيلِكْ معناه إذنكُ خِيرُ دون مَذْخِنَا وحالٌ مُتَبَدِّرٌ ما هن حالتَ اد دليلَنا خيرَ ما مُحَلِّقِينَ حالَئَتِكُ يُحِيرُ الدَّارَ رُؤُوسُكُمُ أحيَاكِنَّ آيَاتَ دَلِيلِدان ومُقَصِّرِينَ حالَةٌ كُي الغابِ دونَ أو وَحَا انا روح حجيو هذو نيهين لابدها صو بمان انو الله عليه وسلم حديث البخاري و خير تمركو عمره استا ما حجيو الله عليه وسلم وياه رحمه الله المحلق الهي محلق وفي انها الحيرتة دولهم خيرت الله حر وكفي الله جهد الله, الله مركز الله المحلق وكفي الله عديüss الله قالوا والمقصرين يا رسول الله رسولك لو كو غابسانا كو دار ايغنا دوعانا قالوا والمقصرين ايغنا اللهم حرسك marka iskula dhawa marka masin marka saddexaad ama marka afraad uu ku daa لكن دمر كميه ايها الورق حاربنا الهراء وداوود هو ولي ليس علمني صائح حلق انما علمني صيد التقسيف دمر قد يشضمعها من حيرته طبن حارون يقعده واحد طرق ليه لما باباء ما نؤوي يقعد ما له خير ورغب ايه قبضها وانها غابتان صلى الله عليه وسلم اياه دمركم محمد محله الكرتش نوك في القرانك مساله qalay ta fkaad asagoon haa chaa him in raan an hada ku jirin tinta way saxii rakara wala u banan somaligaana adduwaari taas aad leeyuufaan wax yaradan xiira ugu hasid kaaga hanaysaga sheego macna wax ilay xiira xarow faa'ido weyn ah weliga ku tudaydi ku leeyna marka xiira show banan صبو نحسن التجوبن عمران التجوب يقول ما راك قالها لدين ويراقفون سكخير او وحي لهين علامه الخوارج نبي جاء صلى الله عليه وسلم يرى سيمهم الحلق نبي جاء صلى الله عليه وسلم ويقيري سيمانهم التحليه اه علامه دودو سيماهم التخليق برك واحد راه دا توا تشد ما ربنانا ليسو كيسيو ا بدكن ا الحاف محمد بن علي الكرتشي ان ايسن خيراشدو ايصمونكر ايذو احاين وروحو تري شري كون الالهي بعباده وانقدر او حاجك الى عمره مركل تجو يا غاوبتا لواد لو واحيد عباده وحنا السيو هيره شرق دليل ككورات او قطو دليل كلوادو او كدغا خوارجت من كاي كسوچران اساطان بن خويسره التميمي من كاس وامر هيقنا مركز الانترنت السوهو استيغاي اي ويلي ركا مخويرن ترى كسوتك مخوير ما هو عدل مر كاسا نجدو ما نرجو حدرتي كي وكوين كيري لكن ما بين حادوا مذهيرا اه ما نرجو ملخي المدير في مكتبه marka malha wala iska khayra kara wa dalil ka kubal hadith kana wa sahihin dalil ka lavat wa dalil ka dalil ka kubat wa in ilahi ila rakadig kanlavatna min ka somal khayran nabiyyu sallallahu اذا كعد من اجره ما راح ينجرو كقف ما راح كان قال الله قال احل راسك ترى و صم ثلاثه ايام اوعف سته مصاقي او انس ما كان حقوقي الله عليه الصلاه والسلام ما راح يستصحي كد ابنك اسكب في يدي او انا نفس على السطح مع الصوت على اللي مسكين قودي اقيبه صاحبك يسيب ما ما راح يستصحي دليل كافراتنا وحقوق ابي ان وايل من فجر ايها رسول صلى الله عليه الصلاه ما دغامه انوتي ما بقى مر كان سمع ذباب فوروا ببلال وعباس مركند ونسغر له الحديثين ay jumo webrayo your boss adiga ma wax ka نابقا صلى الله عليه وسلم ويدا اللي يراه أرضك أعطين تقايد حيري قايدنا كثيرا هذا وإذا وي... الشأن المعرفة تنتا لنعيضا قايدنا كحيرة قايدنا الدائرة وإذا الشأن المغفر السهابين فإن أصبح فساد ما أنا أحد أحد أنحرور سكاء أصاس الله حيري والأغير لكن كواهان قنات كنات وجه أعطين تقايد حيري قايدنا أي دائرة يرأيه قارك وانك طيانك فهو مصيرا الله سعطته وإلا الله بإني حاران قط عنته تشبهات موشلة لكن عرور كان عبنان فوشة به عرور يرون دفكيسي مرحى قيب كحيرين قيبنا اي او دايين عن نبوه صلى الله عليه وسلم فانهاهم نبوه اقرر افرصد فانهاهم نبوه اقرر عن ذلك وقال احلقوا كله او اتركوا كله نبوه عكير صلى الله عليه وسلم ويركا مرحى ماكص الله حلاء مؤود الدائم مرحى والغلطين تقيب لحير قيبنا الدائم wa maqul gurigaaga wayna lagu مر كامرا خطور وحيرته الى شان دليل وي اضمنته سيئا الا هيركره هيرشول وحده بما لا قد سبقه الله الله واوغل الرسول رسولك صاغوا يا هويد بالحقي هم ما حالك بهم طاي لا تدخلن وجل جنا وجل جنا المسجد الحرام المسجد الكرماله ان شاء الله امنن حالتك ويامن ان محلكم قال اخرت انت مجردا من رؤس مقلحيالكين وقد كبل اخيران والمقصرن حاله يكون غاصه دون تنت لا تخافوا حال من ابسين الدرتونت لا تخافونا متاكيده هذا وصى شيئ امن من السوء هذيل يري امنينا وحال لو فهم اني سبابسين معنى إعراب وتأسيس الكلمه هانتك وحيطا عربت قريشات غير مكا واحد اللي يقينا قف خرم انت بلا ندايه مركا معناه ود وهي الديناس انت يامنك انت حرمي او حق احرامك اللي دينه ما هم. حتى بعد الاحرام اني امن يكون يوم لا تقافره معنى إعراب وتأسيس سيسير تلك الوحيدة الله تقفونا حالا ابنان عبسنين حالا ابنان بعد خروطكم عن الإحرام حتى مركض كبه حضان بعد خروطكم عن الإحرام مركض إحرام كبه حتى ما عبسن أيضا إلهي وإلهي الإسيهي ما فعلم إلهي وخوه أغاده ما شير لم تعلم الإذن كأجرة أغاده إلهي وإنا سبحانه وتعالى نرجو إيدين كل توجيهات إن مقصد مكاسب سناد خاص إلهي وربي يا واحد يدينك اوبي أو خير يا المصلحات مصلحته إليك ترتو سناد إن فواطتن أو صلح للغلو إلهي تاشي اوبي ما الى شيء اوبادي ما شي شيعصلم تعلم يدينك انه اوبي أمن الخير والمصلحات ففتح علينا رؤي لمن دون ذلك من دون دخولكم المسجد الحرام غير ان كمسجد الحرام غير من فرش اي ري قريبا دور الى نحو بطلك سبحانه وتعالى غيرته كهر فتح وين يقول قال الامام البغوي وهو أكثر وهل علم وحيداً وصلك الحديبي وعن هذا صوت يقولون إن الرسول هو فتح وفتح وأي فتح فتح الله روه لكامرة فهل أكثر فلعلمات وحيداً فتحك عن وصلك الحديبي وقيل فتح الخير فلعلمات جاء الله وحيداً فتحك عن وفتح الخير حيث يمكنك للصول اللي أبطي ممكن للهولد ستاقى وحيداً ذلك القعج ذلك مركي الله لا سو لاطاي او رسول كو جوي محراب او جوغي كدي فتن وينا الله الذي وامك ارسلت ري رسوله رسول كي سبيلو دهنوا لا ديري هنو كوالر تيده و الى ودين الحق الدين حقا لا صادر والعمل صالح لو باسبه علم نافع وعلى الله صدر ليظهره إلى هذه الدين الإسلام وعلى على الدين, الدين كله دمانتز وكفى بالله الله قفلا شهيدا مرقاطي أو كمقاطية أنه رسوله وهو ناصره إنه من محمد صلى الله عليه وسلم إلهي رسولك سيئة اللعنة أغرقار الله مقاطيه نحمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الرسول الله و الله صعب ديري والذين مؤمنين تماعه النبي صلى الله عليه وسلم أشدئوا وقواتوا أبداً على الكفاري الغالب رحمئوا وقواتوا محرسوا بينهم بحدوده تراهم ومركاً ركعاً علىه القوية ركوصاً سجداً علىه القوية يمتكروا وحي طلبيا مركه الروح يا سجود يا فاطلان فضل ديراده طلبيا فضلهم من الله اللي حقيسه كهره او شانبي ا يوارطوانو حاليان شوياي طلبيا سيماهم علامات اللي يقامن المؤمنين تاسو صحابه اه في وجوههم ويتذكروا يكصناتي مين عفاريس سجودي ذلکا تلمان تاسد لا سو تلمان مثله وصحابته تلمان تودي في تورات تورات حال تلمان تاس قسغنا ومثله وصحابته تلمان زر بال هو افستوى اوصي النادي على سوقي شريتي سأمسلكي سأقصي النادي يُعجب حالة وعجب للي بالكاسو الزراعة بير ليدا إِنَّمَا كَفَّرَهُمْ وَقَوَّاهُمْ إِلَى هَي سَحَرَهُمْ وَأَبَدِيَيْ وَأَنَا فَلَجِيَيْهِ إِلِيَقِيدَ إِلَى هَيْئِنُوا قُلْعِي لَبْدَرَدَ بِهِمْ سَحَرَهُمْ الْكُفَارَ كَالَذَا وعيد الله الله أبوه قاده الذين قدت قامنا حقر هنيين وعملوا سميين الصالحات ما شوناك سن منهم سحراد حال أي أحادين كوبة ينسيه مغفرة دمر دافه أبوه قاده إيهو أجر أجر أجر كو عظيم وعينه إلهي وعينه سبحانه وتعالى وقاله شيء يقول لك اللهم نحوان الله كم رغطينه رسوله إذن من رغطينه ومبعنا مر إذن من رغطينه كم الله حق فيرا ورسولكي سحق حق محمد نبي محمد صلى الله عليه وسلم الرسول الله و الله ولدينا مؤمنين تي معاون جيركي والذين بيد ولدينا معه خلو رجينا صحابته الذين هم معه على دينه صحاببي دي سي ودينته كله خلصناو ادادكي لا نورا لما هبلها دمنت واومينينتي صحابدي سها أي صحابته الذين هم معه على دينه والصحابة دي سيؤد دين تنكسوا أيها لا صدرين ولا صغنون والذين المؤمنين تنمعه ما بقال لكركي صحابين الشداء هو قوى عذيك بدا وشبع الشدين دين الشداء الشداء على الكفاري قال هذا قوى عذيك بدا ما قوى عذيك وقال اه قالك اوح عريسا غضوبا عبوسا في وجه الكافر ويه قالك اوح عريسا نعب ويه إلهي درتي سؤلنا حي هو حماه وقوان حريسه بيه بيهرون وضبسكم حريس فلا مركم مؤمن أركو ضعوكم بشوش في وجه أقيه المؤمن حافقوه يلي وحيطا السفران مدكا قال مركو أركو وكيف تضع على هذا أكبر مطنع ونحل قلب يقوح وكيف يقوح وكيف يقوح وكيف يقوح مؤمن مركو أركان وعقب فرحات بلان أو بشاشات بلان ساسي السحابات وهاياني إلى ترهم سفر عصر كوران وغطة مع مركو وعامح الولاء سفر كوران سحران وغطة مع في الله والبغض في الله ضدك إذا يتعلي المؤمنين تواجعينه هو الله معي القرآن ومعبث صفرها سنوى ضدك ألا تعليه صفره وضدك قبل هذا الدين تكرر الدوران وكادتك إلهي قوة وبدل قارنا يكو بدلنا أيه وصفره يا أيها الذين آمنوا من يلتد منكم عن ديني فصوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أدلة على المؤمن العزة على الكافرين Paksamumika valu sifana siili, bakka galada unne ediehi, illa alla nehe. Hatatat idehi, kui ma ei sota, kui ma ei sota, kui ma ei sota, kui ma ei sota, kui ma ei sota, kui تراهم صحابة والأركيرا ركعا حالا إيهن كوي ركعصا وشاق الراكع سجدا حالا إيهن كوي سجوصا وشاق عساتي والأكرم عالي دوتا واصفة الله ينرى الشهودا والتكريا واصلاة للفرط يصلنا محيط دورية محيط دورية فسواء عمل فرطة للغوة المعنى إخلاصة للغوة المعنى إلوغوا سؤال مقدري جواء أطلع. معناه انه حي الضبيان مركي توكنيه يرتقون وحي الضبيان فضلا غيره فضل من الله انه من الله كان إلهي عنابها كابت باديا يعناب يساء ودرجة دا أنبياء والصديقين ودرجة دول وقالت إلا إلهي دعوه إلهي قلت ما شرناه يجري وقالت وين هو إلهي سبحانه سيماهم على مد دولة فيه وشوه وشيانك وإكسسران سحابة حباد أرأت واجبوة النور ككبحة قواب دعا خشوعة واجبوة كأخر نورك واجبوة ساري aan aanu ma dareemo murugo iyo qof inta wajiga dhulka markuu ku shido dadka gabad isku wajin ma hanu dadka gabad nabar yelanay taabaasma taasuma bi yar taariin aanay yeero waxba qodumku ma xad uu xudunku ku xiran yahay waxa ay tahay marka مجاهدون الخصوء والتوادق وخصوء والتوادق ننا ويدوا يروا وحد أنه يستي خريتك قفك مركز جدا علامة وحدك قمو قطة خاصة نوه يستيير مركز مجاهدون كل يرى روبة ما كان بين عيني من هو أقصى قلبا من فرعون علامة سوحي قمو قطة قف فرعون كقلبي الله طبيع قطة من فرعون كقلبي الله إليه قمو قطة فاسمع اي يريد أن يكون عابده في وجه يسوى النور إنه مخلص يقولون أنه يحقق الوجه يسوى النور أهلاً مثلاً لأنه لا يجب وقال بعضه قال تعطي أن الحسنة في القلب حسنة يدعى الله أكبره وعرام النور في القلب وضياء في وجه يفتير وجه وَسَعَتْهُمْ فِي الرِّزْقِ يَرْزُقُهُمْ وَوَسَّعَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَمَحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا آمَنْتُم بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ مِنْ كَيْدٍ فَصَبْرٌ يَا صَاحِبَيَّ إِلَهُُ أُرِيسِمَهُمْ عَلَامَاتٍ وَالصَّحَابَةُ فِي وُجُوهِهِمْ وَجِيَالُ كَرَيَ كُنْ سُنَاطَ مِينْ ذلك إن تنصوا الشارع وآخ أشيداو على الكفا رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يلتقون فضلا من الله وردوانا سيماهم في وجوه إنت أصفوا ذلك المذكور كيسي المثلهم وصحابات التلمانتوا في التوراة حولا كتبه رأى سعيدة جيئي الصحابات المتلمانتوا قيمهم توراة إنت سخصوني Sifaat as-sariyera do nanadiga ala sooray nabix maxamed sallallahu alayhi wasallam sahabaasu inay sifaatasariyi tooradaa pitii ila ruuhii wa masaahu sahabaatil mamtuu fil injiil kitaabti naxiisulii in bal o kalee give up baree oo sidoo waxway qamardigi kara kara geeraha baree in bal geht katastrofisch und versucht zu bauen mit ihm harka sabul bin u jideh geht mark toshnanti wa kal leha sabul ka dulu rusya bin a sabul ku jalehsana lakin mark sabul bin an urido habuqa kala sabul kala urido tosh mustaga وف ازره فحلكو علمك شفتك اوف ازره ما طانك يوو هو زكدا زكيدي واحد تي معاله والسوديلترا لابد صبو اي جاتك السوديلستره اوف ازره شق يو هوجيي هو زكيدي اوف استقلب مركزو ادكادي اوف است و انكسي ما ري راسوتي جيرديس سلكيسو توسو استق يعتيمو حالو اي تجلنيو الزراعه بيرلي فقضت كي بيره اسكلخه ملي اكن جد والبو اثر صول ورانا وكلفيدي اي قصه تيغر صولوا راعن واجتمتينا هذا وصرحي صحا ورصاصه ما عندنا يصاص قبل وايمان يقوله يطاعا اسي ترق وبدي لي يقيد وحلوه تتعالج فعل محذوفا ايمان بقوت السرقه الذين مع Ilaahi wayinutu dawr bii sahaba laa waya khujii inama kasarhum wa qawwahum li yazeeduh ila tinukul ila daradit bihim sahaba al-kufar gaalabu Ilaahi wayinutu dawr yabku sahaba khujine gaalabu inil udhub ka gaalabu matchala hata tiraaba muslimu ilu izuubu o bato o wanaksaredo katay قال له المسلم أن يكون أولئك الشعر فهذا يقول ما يقول لك اه, اه فيه إلهي وحبت له قال له أنه يقول لك هل كاسم الكفير يحافظه إلى آيات بعض إمام ومن هذه الآية انتزع الإمام المالك رحمه الله في رواية عنه بتكفير الروافق شعر كوان رافق دبها أغير إيراني وتربديه لدونك أيها الرعيان الثنى عشرية إلا قال يسيولي وكفر وكقد الذين يبططون الصحابة هو الصحابة وعريس وقال لأنهم صحابة يقيدونه صحابة إل أي قوة الشيح رافضة إل ومن غاد الصحابة فهو كافر لهذه الآية قفكي الصحابة حيل أقضوا الصحابة الحيل كهيان وقال آيات دانشهيدة دا. ووافقه طائفة من الماء على ذلك ما أعلم ذلك ليقولوا مكوح الماء كوافقين الله يلوى آياتاً وكم مقطعه خافده إني قالت قال إليه وكم مقطع آياتا ما ركا قادي وليب همدى قوصه مريه صواب حيء هذا والصحابة المحيمة وكفا والصحابة اللعنبي inna marqasha ya dinta iska dib toontay wa ayadaanaad u haysan wa'adallahu allahu wa qul falqari alladheena daka aamalu haqqan hum iyya wa aamalu sayyi'atin as-salihati ahna shawanaqsal minhum sahaba la halay kubayansin kamidii dinin wa bayanihi qas ila ah wa sahabado dawwi ah laga hadla ila ma nasuuntu anay وعذى الله إلهي وقال بلا قابل الذين آمنوا حقروا نييم وعملوا سمييم الصالحات أعناشا ونقسمينوا صحابة حال مغفرة دنبطاف يوه أجرم والله قال قابل أجرم وحليما وينم وإذ عافدك وكل من اتفاع فأفر صحابة فوفي حظم قف الله قلتك قلت ريالك الصحابة وقف صدنا السبب يقولون يهد دنبطافك iya channa wasu nasib kulay laki nasibu kulay ya dilu yirikudere chama والصابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين طبعواهم إحصان رضي الله عن ورضي عن وعد اللهم جناتهم تنجب تحتها لأننا سيد عصولي حديث كيو كان إنا صحاب الله جارك رسول الله رسولك أيدي صلى الله عليه وسلم لا تصب أصحابك صحاب الله إلى هذا عائلين رافده حديثك أصحابك ودي فوالذي نفسي بيده الله أن أحدكم أنفق مثل أغدهم ذهابا ما اتهكى مد احد ولا نصيف ما بقو كبارت وويري وغانكو ضاروا الى نفس زيدو غانتيس اي كو جيرتو خوف ان كاملة بورته و بورته وي ذهب لعطو سلسلته راه في ضب حي كلو قبيه حي صحابو كمل وحي أ... امسيره اقيه انصاره دينته انيه او قويرهي سنوات توقدي دينته الاسلام كده سوف افتو اه دم بكرامي كغرب وخربته حله دوله بودي شيطانه دبكه حابيت تشو فارس دوليه اين كايتبا اه مره عره الله حين كو دعه خيلنا لبنت قال تعالى الى وحير المحمد نبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله هو إرقبه الله والذين المؤمنين معه نبي قال لشركي صاحبين الشداء وقوة أذيك بلن على الكفار قارب رحمه وقوة اس كل محريس بلن بيرهم دخلوه ترى هو درك إذا صحابه ركعا عليه كوي ركوصا سجدا عليه كوي سجوصا يمتقونه وحيضرب ين فضلا بيارات فضل قال سومر الله الله حجي صحابه اي ورضوان قال لهم شوف في من عفارس سجود سجود ريدك ونظرهم سعادة تمنى تفلجير حال قصونا دينك زرع بل اوكراوهي زرعك هو اخيرت السوبي حيث شطا ومطانكي وفي هذا زرع مطانكي يقولون زرعك وفست قلبه ادعى ادعى ادعى مركز زرعك وفست هو اوصي النعدي على سوقي وشريتي سمسلكي سو قصونا دينك يُعجب حاله انما كفرهم وقواهم الى <سؤال> وهذا يسحاوا وينو حجي اليقين انه كل در باب بين الصحابه الكفار قالوا وعد الله الله ولكن قال الذين ذكروا امنوا حقا غنيين وعاملوا سبيين الصالحات عماشه ونفس منهم صحابه قال اييه Jah. Yeah.